قوله تعالى طاها أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السورة جاءتا في مواضع أخر لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة أما الطاء ففي فاتحة الشعراء طاءس وفاتحة النمل طاسين وفاتحة القصص وأما الهاء ففي فاتحة مريم في قوله تعالى كافها يا عين صاد وقد قدمنا الكلام مستوفا على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود وخير ما يفسر به القرآن القرآن وقال بعض أهل العلم قوله طاها معناه يا رجل قالوا وهي لغة بني عك ابن عدنان وبني طي وبني عكر قالوا لو قلت لرجل من بني عك يا رجل لم يفهم أنك تناديه حتى تقول طاها ومنه قول متمم بن ويرة التميمي دعوت بطاها في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا ويروى مزايلا وقال عبد الله بن عمر معنى طاها بلغة عك يا حبيبي ذكره الغزنوي وقال قطرب هو بلغة طي وأنشد ليزيد بن المهلل إن السفاهة طاها في شمائلكم البيت ويروى إن السفاهة طاها من خلائقكم البيت وممن روي عنه أن معنى طاعها يا رجل ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبو مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم كما نقى عنهم ابن كثير وغيره وذكر القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله طاها يعني طأ الأرض بقدميك يا محمد وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزه والهمزه خففت بإبدالها ألفا كقول فرزدق راحت بمسلمة البغال عشية فرعي فزارة لا هناك المرتع ثم بني عليه الأمر والهاء للسكت ولا يخفى ما في هذا القول من التعسف والبعد عن الظاهر وفي قوله طاها أقوال أخر ضعيفة كالقول بأنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والقول بأن الطاء من الطهارة والهاء من الهداية يقول لنبيه يا طاهرا من الذنوب يا هادي الخلق إلى علام الغيوب وغير ذلك من الأقوال الضعيفة والصواب إن شاء الله في الآية هو ما صدرنا به ودل عليه القرآن في مواضع أخر قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وجهان من التفسير وكلاهما يشهد له القرآن الأول أن المعنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب التعب الشديد بفرط تعسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا وهذا الوجه جاءت بنحوه آيات كثيرة كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الآية وقوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وقد قدمنا كثيرا منها في مواضع من هذا الكتاب المبارك الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه فأنزل الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي تنهك نفسك بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة وما بعثناك إلا بالحنيفية السمحه، وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويفهم من قوله لتشقى أنه أنزل عليه ليسعد كما يدل له الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للعلماء يوم القيامة إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي وقال ابن كثير إن إسناده جيد ويشبه معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه الآية وأصل الشقاء في لغة العرب العناء والتعب ومنه قول أبي الطيب ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاء ينعم ومنه قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى وقوله تعالى إلا تذكرة لمن يخشى أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة أي إلا لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عذابه والتذكرة الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم لأنهم هم المنتفعون بها كقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وقوله إنما أنت منذر من يخشاها فالتخصيص المذكور في الآيات بمن تنفع فيهم الذكرى لأنهم هم المنتفعون بها دون غيرهم وما ذكره هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا للتذكرة بينه في غير هذا الموضع كقوله إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين إلى غير ذلك من الآيات وإعراب إلا تذكرة بأنه بدل من لتشقى لا يصح لأن التذكرة ليست بشقاء وإعرابه مفعولا مطلقا أيضا غير ظاهر وقال الزمخشري في الكشاف ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون تذكرة حالا ومفعولا له بهذا القول عن الزمخشري نأتي أيها المستمع الكريم إلى نهاية هذا اللقاء وعسى أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير بإذن الله جل وعلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته